Ваша стены времена المادة التي يقطعها بها وجهة واحدة بالضبط وبعضها اهل اللعية. وبعضهم يقول فيهما في اليهما بالفتر الوضوء في الاثنين. هل الوضوء في الاثنين. وهذا يعني وجهه الامام الازهري رحمه والخليل الامام الاصمعين وبعض اهل اللغة ولو تماثيليه للغتي فرقوا فرقوا وضوء وضوء ودا اظل عليه عمل اكثر حتى بالضبط تجدونه مضبوطا في كتب الحديث وغيرها بهذه الصوره بالظلم و سنتاتي ان شاء الله لما تاتي في الاحاديث بسرعه الى كثير لكن الخلاصه فيها اكثر خلاصه الخلاصة الخلاصه والاظهر والارجح في الباب الله الله اعلم هو ان الوضوء لازم لمس المصحف أن الوضوء لازم لمس المصحف وقلت لازم لمس المصحف لانه قد ورد ذلك اي الوجوب الوضوء لمس عن جماهير السلف والخلف بل نقله البعض إجماعاً. بعض اجماعا وقد ثبت عن بعض الصحابه كسعد بن والطاس رضي الله عنهم قول لذلك وعن غيره من الصحابه وعن اثنين الصحابه ولا يعلم لهما مخالفا والقاعده المتقرره عندنا عند جماهير الرسل نقصد عند جماهير الرسولين والصحابي الذي لم يخالفه غيره الذي لم وكان في نته اشتهائي انه يعد هذا من الذي يعد هذا حجه الحجه ايه الكونيين يعاندوا اجماعا سكوتيا والاجماع السكوتي حجه عند جماهير الاصوليين جاهدا الأئمة. وجهابدا في المجلس والصواب الكس في الكسر جهابدا ان جهابدا في الحديث قبول هذا الحديث مع ضعف الاسناد هذا الحديث مع ضعف I'm ابن عبدالبر بلو الإمام الشافعي وعلي بن المدينة كابر إمام الحديث طالب العمل على هذا الحديث عند أهل العلم نعطوه الصحابي الذي لا يعلق لهم مخالف طول الصحابي هو دورنا على سعدة أبي ربطسك سلام الصحيب لا يعلق لهم مخالف فنقول طبعا عارفين في هذا قيل جدا جدا وقيل ان الخلاف حادث يعني حادث بعد اعتقاد اجماع الصحابه لان المساله ورد في زمن الصحابه وسعد بن وقاص رضي الله عنه كما حدث ابنه مصحف لانه يلزم ان يتوضا اذا اراد مس المصحف فهذا اجماع سكوتي للصحابه رضي الله عنهم وقول صحابي وهو حجه مع الحديث في ابن Oh gonna أي الترفض بالنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابه ولا على من تبعه فهي بدعه وضلاله الماء الطهور بما تقدم في المياه اما الماء النجس فلا يصح الظهور به رساله ما يمنع وصول الماء الى البشره من شمع او نمح <ثم> لهذا جيد عايز عايزة تتوضى بعد تخط المركين تتوضى وتضع المركين مش هذه الصوره عايزة. لكن اذا لا يجوز ان تغسل عينها باطل وباطل اشد الباطل بل يتم ان تزيله ثم تتوضا الخضاء على أصابع طبعا الخضاء من سلن بسال وإذلك من فقد تشبه من التخضاء فقد تشبه إلى يافة الأواضي وعينة الدارة ثانية فالفضل المرحب من بين <تصفيق> نعم. الحين هم يقولوا لا يمكنك في بس كده الخضاء على الاصابع لا لا يجوز التخطط للخط في اليدين هذا وفي القدمين هذا للنساء هذا للنساء لو في مرض الشركه الموالاه التركيب وسياتي الكلام عليهما مساله التخلي عن النجاسه هل سجاء مقصود بذاته ولا يجوز ان يؤخر ثم بعد ذلك يستلجي قبله ثم بعد ذلك يستلجي قبلي. الصلاه ثم بعد يدخل الصلاه هو ان يتطهر. الاستهبار. الاستهبار دولا. اما من ناحية الوجوب فان الوجوب يتحتم عند الصلاة. جل واحدا. هو ذكر هذا من اجل المسألة التي ذكرتها لكم في بداية الكلام. قال الاستجاف. بعض الناس خيل هذا فقط. كلما اردت ان اتوضى وقد هذا من بعض الناس. يقول انا استاذج. ليه يستنجي ليه؟ طبعاً طبعاً صلاة توضّع. طيب ولازم نزول توضّع يستنجي. ففهِم كلام الفقهاء على وجهه. والمقصوص هنا ليس انه يستحق لمن صار أن يتوضّع. إنه يذهب يستنجي لا. لا. لمن لم يستنجي حتى يزيل تلك النجاسه حتى يزيل تلك النجاسه هذا المقصوص يبقى المسألة أصلاً في انه هو ينفيز تأخير ممكن يستنجاج حتى الصلاة فيتطهر من الجاسة. يزاموا قبل الشروع. البلد قبل ان يشعر في الصلاة. يزاموا ان يتطهر من الجاسة. هذا هو المسلوح حتى لا يوفر على بعيد وجه. المسألة شططا وقد يخص مواجدا يقول una expresión porque se les gustó la tirada بالوجه نواجه الناس او ذلك العربي والطبري جمع إلى قائله المقصود بالوجه نواجه الناس فالظاهر له حكم والباطن له حكم كثير وطويل جدا لكن هذه خلاصة المساله المقصود هي تدخل في عموم الوجه لكن الباطن في مسلس الأنف والفن اللي جاء فيه نقول. فمنهم بطأ التفريق بين الأنف والفن. بين الأنف والفن. فأوجبوه الفنف بالدليل. وصفقوه عن الفن عدد وجود الدليل والذي عدد جميعهم في المسألة والله أعلم. فالبطأ سنة والاستنشاف قد ورد القرور من النبي صلى الله عليه وسلم في عام حديث بارك الاستنشاف. بارك الاستنشاف إلا صلى الله عليه والوجوب الوجوب في عموم الايه فهذا لا يفيد دخول السريعة فيها خلاص ليست فيه دخول السريعة فيها لكن لو كنت والشمس لغرت. في صله رسوله صلى الله عليه وسلم هو انه كان يمسح راسه ولم يقتصر احد على بعض الراس لكنهم نازعوا في الدلاله اللغويه بقوله برؤوس فهل البرد الانصاف معنى أنك توصل الى الحال المسح ام انها للتضعيم نفى بعض اهل العلم انها للتضعيم وانه لم عن احد من علمه اللغه القول بأنها للطبعين أقول بل بل ورد عن بعض أئمة اللغة أنها للطبعين وضع ذلك عن بعض أهل اللغة أشوف قيل هذا الشيء في من في فعلي لكن بعض قال لم يسبث عن أهل أنها للطبعين وقت ثبت بالفعل عن بعض هذه اللغة أنهم قالوا للطبعين قول الشريف مسأل فيها خلاف والراجب والله اعلم استيعاب بس بسك الراس لكن القول لده شرح هذا في فيه جي. طيب. واستر الشيء الى الكعبين. التفتيب. اكبر التفتيب ها? واستر الشيء الى الكعبين. التفتيب لان الله نقول ان المرمضة سنة وان المقصود بالترتيب هو ايه? الاربعه دماغة. يعني بين اليدين ال2 دول عدو واحد ولا عدوين اقصد جزء جزئين عدو يسمى باليدين. سبب ايه بينين ما بين عدو في الاربعه مذكوره ثلاث اشياء فهنعمل ايه الاعم على الاخص الاخص هذا اخص من هيك الحب ماشي فالحساب يعمل كذلك على الاعاده قال ذلك في قوله الله حتى جفت الاعضاء ضبطوها هكذا بجفاف الاعضاء لكن لو أنه ترك النعم ولو تجف الأعضاء ثم أدرك ذلك فانه يعيد غسل المكان الذي لم يصدقه فقط. ضابط الجبل في نزاع حصل لي بس مش حنا. المسألة الخامسة سرًا هناك قابل للذهاب يعني لا وضوء بمعنى ما مطردش يبقى هنا لا وضوء لا وضوء من يذكر اسم الله علينا ده دريعة شطير والله صفت كتاباً في صحة هذا الحديث سمامه كشف المخبوك كشف المخبوك والأظهر والله بعلم في هذا الحديث أنه لا يسكف الأظهر في هذا الحديث أنه لا يسكف معين العيسة جدا في النظر في بحث هذا الحديث فطلت بحثه وجد هنا الشيخ الأسحاب ويطرح روندا في كتابه كشف الغوار كتاب كشف الغوار بحث قوي جدا واحدا من على الحديث في نهايته بانه معلول وكشف الوباح سن طبيب جدا في هذا الحديث الاورام يعني توسع في الارجع اليه <تصفيق> نعم ما هو القواعد الرسولية مطلقة، وإلا قواعد فقهية نبيلة، فعل فقهية مطلقة، الرسولية مطلقة، يعني تقل في كل في جميع المساجس القاعدة فقهية نبيلة، لكنهم حملوا عنها نفسي نف الكلام، المبالغ في المطرقة والاستنشاق لغيب الصالح. يعني أظن أن وايتين وإلا ابن ذهب إلى الشرطية فده تبني عليه على مسألة صحة يعني حسن كثيرا في قال بالشرطية فما كنت في واحد حتى وقفته على ضغط نقله في صحيح في تابعة في شرح سلسة بداود عن أهل الظاهر ورويه عن الماء رحمة رحمة الله إنه ما قال بالشرطية في الأكثر مواعنا المعامل اكثر من رواية رواية الشرطية و رواية الاستئذاء رواية الشرطية و يعني سياحة عدة رواية على دام أحمد رحمه الله ويذبت المعنى ينبط وإن كان فوق المعنى لا ينبط لأنه تحت المعنى سار لكم المون والغاق وفوق المعنى سار لكم الطعام لكننا نقول أن خروجه هذا لأنه في الداخل ليس له يعني الطعام في الداخل لهب لهب بل اشترى حبه يبترى بعد الشيء له متعلق بخروجه من المخرج وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم وورد كذلك في كتاب ربنا انه انما هذا الحكم انما هو لما خرج من المخرج لا هو لما خرج من المخرج اما مخرج فجمه موتين التي يدل على النزل المقصود بالنوم النوم المستغرق الذي لا يشعر العبد بعده النوم المستغرق الذي لا يشعر العبد بعده اما بالنسبه لمس طلاب الشخير بجديد على ال على ربما يكون عنده مزاعم ويبقى نفس بس كذا فيحصل الشخير من غير ما يكون مستقبس درجات ثانية مهم هو يحصل that cannot be now. Where مثلا الناس بنفعله ان شاء الله من الوضوء فحسب يفترق عائله بخلصه ان شاء الله عز وجل ونتوقف عنده باذن الله نزل اخباركم